يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَن دُونِ اللَّهِ هَل يَنصُرُونَكُم أَوْ يَنصُرُونَكُمْ فكُبْكِبُوا فِيهَا هُم وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُم فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنتُم لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون